فأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ود لو تدهن فيدهن ولا تطع كل حلاف مهين هم مَشَاءَ إِن بَنِيم مَن نَعِلْ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيم عُتُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِين إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ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 119. كالصريم 110. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين 112. فانطلقوا وهم يتخافتون 113. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 114. وغدوا على حرد قادرين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 تَلاَوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ أَسَرَ رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 111. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 112. أفنجعل المسلمين كالمجرمين 113. ما لكم كيف تحكمون 114. أم لكم كتاب فيه تدرسون 115. إن لكم فيه لما تخيرون 116. لكم أيمان عليكم إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 117. قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرج من حيث لا يعلمون 119. وأملي لهم 124. إن كيدي متين 125. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 126. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 127. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا تداركه لتداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين 119. وإن الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر